ومن اضلم ممن يدعو من دون الله الا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلين وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لم نجاهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افترىته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كف به شهدا بيني وبينك وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعم من الرسل قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وإنما أنا الذي رمى بين وما أنا إلا نذير قل ارايتم من كان من عاد وه كفرتم به وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفرون الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه فاذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكن قد ومن قبره كتاب موسى إمام ورحمة ومن قبره كتاب موسى إمام ورحمة وهذا كتاب يصدق اللسان العربي اللي ياذر الذين ظلموا اللي ياذر الذين ظلموا للمحسنين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 بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى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 آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا آمن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 فَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أُذِهِبَتْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ قَوْمَ عَادٍ إِذْ أَنذَرْتَهُمْ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خلت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 تنا لتفكنا عنها لها تنا فتنا بما تعيذنا إياك من الصادقين قال إنما العلم عاد الله وابلغكم ما أرسلت به إليكم وابلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم ضومنا تجهلون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 لا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أَمِنَعَهُمْ سَمْعَهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا مَا أَفْئِدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً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 يا سمعنا كتابا مزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يُقْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِبَ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ يُقْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِبَ لَكُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمَن لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ فِي فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ في ظلال مبين أو لم يروا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه نبضادرا على أن يحيي الموتى أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه نبضادرا على أن يحيي الموتى. بلا ما إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار